صيته مطرقا يبكي فأبكاني وهاج من قلبي المكلوم أشجاني في زهرة العمر إلا أن دهرك لا يرعى الشيوخ ولا يرثي لصبياني بكى فكادت له نفسي تذوب واشا كأن راميه باستهم أصماني دنوت منه أحاكيه وأسأله علي أواس جراح المثقل العاني سألتم اسمك خالي كالغلام كأن الله يلهمه إلهام يحي صبيا أو سليماني إن شئت يا عم فاسمع قصة عجبا وإن تكن عرفت للقاص واداني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 بكري ووجداني بني جرحك في قلبي يسيل دما فرحا صيباك فما أشجاك أشجاني لا تأسى أن عشت بعد الأهل منفريدا فكلنا لكذاك الوالد الحاني وكل أزوجنا أم بها شغف لتفتديك بروح قبل جثماني تهلل النشئ الباكي وقال أجل يا عم إني في أهلي وأوطاني يا عم أحييت من عزمي بالنيه ميلا اقبلها بشكراني امي في فلسطين لا تاسى ولا تهني انا سنفذك من شيب وشبان امي فلسطين لا تاسى ولا تهني إنا سنفدك من شيب وشوباني أمي فلسطين لا تأسي ولا تهني إنا سنفدك من شيب وشوباني إنا سنفدك من شيب وشوباني سنفديك من شيب وشرباني